بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزات الل مزه ويل لكله مزات الل مزه الذي جمع ماله وعدده الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أقلده يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك الحرطام نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة انها عليهم صاده انها عليهم مقصره في عمد ممدده في عمد ممدده